بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق نجم ثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق مما ماء